الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا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 وجاهدوا نك في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون واذا يعدكم الله احد طائفتين انها لكم وتودون ان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 وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ وَيُقِيمُ الْحَقَّ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذَا اسْتَغَاثُوكُمْ رَبُّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ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 وَعَسَى أَن تَأْتِيَ مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم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 ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب فألكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ الْأَدْبَارِ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُعَهُ مُتَحَرِّفًا لِلْكِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَغَضَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ لَم تَقُتُلهُم وَلكٍَِّ اللهَّ قَتَلَهُم وَمَا رَ مَيتَ إذْرَمَيتَ وَلكٍِ النَّ اللهََّ رَماء وَلبًََا المُؤمِنينَ مِنهُ بَل إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستطيعون فَتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُونَ عُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ اطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ الشَّرَّ الدَّوَابَّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْهُ وَهُم مُّعْرِضُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ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 واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطون طَافَكُمْ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا وَالْمُؤْمِنُونَ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا فقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وَإِذْ يَنْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَنْكُرُونَ وَيَنْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَامُوا قَائِمِينَ قَدْ سَمِعْنَا لَهُ نَشَاءُ أُولَئِكَ مِثْلُ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذَا قالَاُ اللَّهُ مَّ إِن كَانَ هذاهُ وَحََّّ مِ النَّعيدكَ فَأَمْطِر عَلَ نَاحِ جَورَتَم مِنَ السَّمَ إِ أَوتِنَ بِعَذَابِ أَلِي وَمَنْ كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَنْ كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ دُونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وما كان صَلَاتُهُ عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا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 وَيُهِيْ بِوَنْ يَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيْعًا فَيَجْعَلُوهُ فِي جَهَنَّمَ أُوْلَئِكَ هُمُ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 تَلاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ تَنَاهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن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 وَلَ تَوعَتُم لَخْتَ لَفْتُم فِيمِي عاد وَلَكِ الّ قُضِيَ اللهَّهُ أَنرًا كََ مَثعول لهلِكَ مَنْ هَلَكَ عَ بَيّينََةِ وَيَحامًَا حَيًّا بَيينَ وَإِ اللهَّ لَ سَم ليِي اذْيُرِكَ هُمُ اللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلا وَلَوْ أَرَاكَهُم كَثيرا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَا مَا لَا تَرَوْنَ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ رَأَ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ الْهَوَى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 ذَلِكَ بِمَا قََّمَتْ أَدكُم وَأَنَّ اللهَّهَا لَسَ بِظََّ مِ للَِّ بِ كَدَأ بِآالٍِ فِرْعونَ وََّذنَ مِ قَضلِهِمْ كَفَروا بِآيَاتِ اللهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكم غير النعمة على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم فذَأ بِآالِ فِرعَونَ وََّذينَ مِن قَابلِهِمْ كَذَّبُ بِآيَاتِ رَبِّهِم فَأَنْ لَكنَهُمْ بِذُنُوبِهِم وَأَغْرَقنَ آلَ فِ الرعَوون وَكُلُّ كَانُوا غالِمِين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 فإِمَّا تَسْقَفَنَّهُم فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّن خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ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 وَيَكُم مِّنكُم 1000 ألف يَغْلِبون 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ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 وَيَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 وَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَنُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِهُ وَلَا يَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقًا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ